على عليه صلى الله عليه وسلم بداية حبيبنا سيرة فلا م ن خ ل ه احد نعد أ ص ا الشجر والحجر فلا ب ح أ يعرف كيف يتعامل مع اليهود إ ذ ا لم ي ق ر أ ا ل س ي ر ة لقد كانت ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة بعد ه ج ر ة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ث ل ا ث ة أ ر ب ا ع ه ا يهود فكيف عاملهم بالسلم كيف عاملهم بالحرب كيف ح ق د معهم العهود كيف تم الامر بعد نقضها كيف استطاع ان يتعايش معهم وكيف قاتل وكيف اجلى كله من ا ل س ي ر ة وهذا مرادنا منها ا ل ت أ س ي لا التسلي ا ل س ي ر ة هي التي تربي ا م ة قال الله فيها كنتم خير ا م ة اخرجت للناس ولا اريد ان اقدم بين يدي ا ل س ي ر ة على مذهب كتاب ا ل س ي ر ة ب أ ب و ا ب ومواضيع ط و ي ل ة ولكني اعتبر بدء ا ل س ي ر ة في جوهرها منذ حصر زمزم على يد عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم ولناتي على ذكر عبد المطلب نستفتح ا ل س ي ر ة ا ل م ب ا ر ك ة بذكر النسب الشريف وكم كان ي س ل ج الصدر ة من جانب ويؤلم النفس من جانب آ خ ر إلى ما سمعت حوارا بين من يسمعون ذكر النسب فمنهم من يطري ومنهم من يستغرب لماذا يحفظ الناس النسب بهذا العدد وبهذا السند المتواصل س أ ذ ك ر ه لكم ولتكن مشاعركم كما تكن سيد الوجود نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله وسبحان من اختار ل أ ب ي ه هذا الاسم حتى يكون أ ب و ه عبدا لله لا عبدا لسواه ثم يحقق هو العبوديه ة الكاملة ابن ا ل ل محمد عبد الكامله ب عبد ن ا م هاشم مناف ط ل ب ابن ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن, هاشم ابن, عبد مناف ابن قصي ل ب ابن ر ابن مرة ابن كعب ؤ ي ابن غالب ابن ف ر ابن مالك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 ولكن كم بين عدنان و إ س م ا ع ي ل لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه ل أ ن ه لا ي س ق بعدد عدته عند النسابين أ م ا من أ ب ي ه عبد الله إ ل ى عدنان جاء بالحديث الصحيح فعبد المطلب إ ذ ن الجد ا ل أ و ل وما ع ل ى عن ا ل أ ب يقال له جد فالجد ا ل أ و ل عبد المطلب ا بن هاشم هو جد الحبيب المصطفى صلى الله عليه、وسلم. ومرتبط س ل و م بسيرته فلا بد من الوقوف عنده وذكر احاديثه وقصته وما جرى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب هذا كان سيد قريش وشيخ م ك ة لان اباه هاشم كان صاحب لواء قريش في م ك ة وسمي هاشما ل أ ن ه أ و ل من هشم الثريده للحجيج ف أ ط ع م ه م وسقاهم فسمي هاشما مستمدا اسمه من الكرم كان يتجر وهو من شرع ت ج ا ر ة ر ح ل ة الشتاء والصيف فلما أ ت ى غ ز ة و أ ق ا م بها و ا ل م ع ر و ف ة ب غ ز ة هاشم غزه غ ز ة التي أ ص ب ح ت ا ل آ ن وطن قومي لليهود ثم أ ص ب ح ت وطنا ل أ ه ل فلسطين تكرموا عليهم بها غزه اريحت غ ز ة التي محور الحديث في قرن العشرين واحداث الساعة جاء اليها هاشم وبها اقام وفيها توفي ودفن فقيل لها غ ز ة هاشم ترك عبد المطلب ولم يكن اسمه عبد المطلب انظروا الى فقه السيرة لم يكن لم فقه اسمه ع بل د ا م ط ل بل ب اسمه ش ي ب ة الحمد وما معنى ش ي ب ة الحمد ولما سمي بهذا الاسم حين ولدته امه وكان ع ا د ة الاشراف اذا ارتحلوا اصطحبوا اهلهم وازواجهم فلما كانت زوجه معه ثم ولد له عبد المطلب المعروف الان لم يكن مسما بعد ر أ و ا في م ق د م ة ر أ س ه غ ر ة من شعر ابيض فقالوا شيبه ح م ي د ة فسمي شيبه حمد فلما سمي ش ي ب ة الحمد وعرف بهذا الاسم ومضى ايام وسنوات حتى ت ر ع ر ع ف ة يافعا قال اعمامه في م ك ة بقي ابن هاشم في غ ز ة عند امه واخواله وانه ان بقي هناك فقد مكانته بين اهل الحرم فكان ابوه هاشم صاحب لواء قريش فينبغي يا مطلب ومطلب ا خ هاشم يعني عم عبد المطلب ان تأتي به الى اعمامه ينشأ بين تأتي به مكة وكانت ف فازنت فحمله واردفه على ومشى في قافلته ي شيبة يرد شيبة عشيرته ارض الحرم المطلب الى واستعذن ام الحمد ارض الحرم الحمد الى الى الى اهله على ومشى ذهب راحلته غزة بان دخل ة و ك عاده شراء العبيد والاماء ظن الناس ان المطلب فقالوا ما اعز عبد المطلب هذا يردفه على راحلته فضحك المطلب وقال لهم ليس عبدي انه ابن اخي هاشم انه ش ي ب ة الحمد فاخذوا يداعبونه الايام والشهور لصغر سنه كيف انت يا عبد المطلب جاء عبد المطلب ذهب عبد المطلب فغلب اللقب على الاسم فعرف ب م ك ة عبد المطلب واسمه ش ي ب ة الحمد جلس هذا ش ي ب ة الحمد يوما في حجر اسماعيل وكان له فراش يوضع في ظل ا ل ك ع ب ة س ن أ ت ي عليه بالتفصيل ل أ ن ه مقترن ب س ي ر ة الحبيب المصطفى صلى ابان ل ل عليه وسلم ه إ ك ف ا ل ة جده له جلس على فراشه في حجر ا ل ك ع ب ة في حجر إ س م ا ع ي ل فغلبته عيناه فنام فسمع مناديا يهتف به, يهتف به يا عبد المطلب احفر مضنونه فاستيقظ وقال ما مضنونه ثم غلبته عيناه فانام فنودي يا عبد المطلب احفر بره فاستيقظ فلم ير ى احدا حوله قال وما بره ثم غلبته عيناه فانام فقيل له يا عبد المطلب احفر زمزم فانها لا تنضب ولا تذم سقيا الحجيج الاعظم فعلم انها ماء زمزم سقيا اسماعيل فاستيقظ وقص على الهواشم ما ر أ ه فقيل له إ ن كان هاتفك من الله سيبين لك ذلك و إ ن كان شيطانا فتعوذ بالله من الشيطان ف إ ن ه لا يعود إ ل ي ك ولعل البعض الذين هم جدد على سماع ا ل س ي ر ة يقول وهل كانوا يعرفون الله ويتعوذون من الشيطان نعم كانوا على م ل ة إ ب ر ا ه ي م عليه السلام ولكن أ د خ ل ت عليهم في سنين و أ ج ي ا ل ع ب ا د ة ا ل أ ص ن ا م فكانوا يوسطونها بينهم وبين الله إ ش ر ا ك ا قالوا ما نعبدهم إ ل ا ل ي ق ر ب و ن إ ل ى الله ز ل ف ا فعبد المطلب كان يعرف الله ويدين لله بقلبه ولكن على غير ش ر ي ع ة فرجع إ ل ى حجر إ س م ا ع ي ل وركض حتى نام وغفي فسمع الهاتف يكتف به ويقول يا عبد المطلب احفر زمزم انها سقيا الحجيج الاعظم عند ن ق ر ة الغراب الاعصم بين الفرث والدم فاستيقظ اي فرث واي دم واين نقره الغراب فجلس ينتظر هذه العلامات وكان لقريش ا ر و ق ة و ا ن د ي ة حول ا ل ك ع ب ة يجلسون فيها لا شغل ولا م ش غ ل ة ليسوا اهل ز ر ا ع ة فان م ك ة واد غير ذي زرع ولا تجاره الا في العام مرتين فليس الا الجلوس والتحدث الى بعضهم بعضا والطواف بالبيت واستقبال قوافل ا ل ح ج ج فجلس في ناديه يرقب هذا الوصف اين يكون هذا ا ل ش و ت الطويل انظر الى يمينك من تلك الشبابيك والنوافذ تجد انك قد خرجت عن اطار مسدس الكعبه ة المحيطة بالكعبة والاروقة الحرم انت الحرم خارج جدران ولكن على كحرم ضمن ت و ج د الحرم ساحة وعن يمينها وعن درج يخرجك ى الشارع العام لم يكن هذا البنيان قديما فكانت كلها ارض فلات واقعة بين جبلين. فهذا المكان لم جبلي ل م يكن بين ا ذ ل ل م و سهل بعيد عن المطاف و ا ل أ ر و ق ة كان منحر القربان ل أ ص ن ا م ا ل ك ع ب ة من أ ر ا د أ ن ينحر تقربا الى هبل إ ل ى إ س ا ف إ ل ى ن ا ئ ل ة إ ل ى أ ص ن ا م ه م ي أ ت ي بذبيحته وقربانه فينحرها في هذا المكان حتى لا يلوث بين ا ل أ ر و ق ة وبين الطائفين ثم ي أ ت ي باللحم و ا ل ذ ب ي ح ة فيضع من الدم على ا ل أ ص ن ا م ثم يوزع اللحم فبينما كان عبد المطلب يجلس هذا المكان في ايامهم كان اسمه الحزوره الذي ح ز و ر ا ل يذبح فيه جالس عبد المطلب ينظر والى برجل قد اتى ب ب ق ر ة الى الحزوره ليذبحها نذر له قربان له لا ندري نحر ا ل ب ق ر ة فلما ذبحها انفلتت بحشاشتها اي ب ح ر ا ر ة روحها وقامت تجري وهي م ذ ب و ح ة حتى أ ت ت على موقع بئر زمزم وبئر زمزم كان م ع ف ا على أ ث ر ه لا يعلم أ ي ن هو وقد فاتني أ ن أ ذ ك ر هذا عندما قلت أ م ر بحفر زمزم لم ا يحفر زمزم وهي م و ج و د ة وكيف لا يدري أ ي ن هي كان قد عفي عليها وقصتها س أ ذ ك ر ه ا لكم ا ل آ ن الشاهد جاءت ا ل ب ق ر ة على الموضع الذي فيه بئر زمزم ثم استراحت هناك وفارقت ا ل ح ي ا ة فماتت في هذا الموقع ولم ي ك و ن ي ع ر ف أ ن ه موقع زمزم و ا ل أ ر ض رمال وما زال عبد المطلب ينظر وبيء حوله بنو هاشم حتى جاء غراب أ ع ص م ما الغراب الاعصم أ ع ص م ل كله ل غ ر ا ا ب أسود أ في الغراب ب ن أن يكون في رجليه ي ا فجاء غراب ض كله أ س و د ورجلاه بياض. إذن هو غراب بياض إذن أعصم ف أ ه و ى بعد أ ن قطعت ا ل ب ق ر ة ووزع لحمها وبقيت فضلاتها على الرمال إ ل ى أ ن ي أ ت ي خدم من خدم م نحر ن أ و تقرب يزيلون هذه الفضلات جاء الغراب ف أ ه و ى على ك ر ش ة تلك ا ل ب ق ر ة فنقرها ثم نقر بالدم وفحص برجليه فقال عبد المطلب هذا الذي نوديت في المنام ن ق ر ة الغراب الاعصم بين الفرس والدم فقام إ ل ى هذا الموقع فازال ما به من ا ذ ن وضرب علامه معوله وقال هنا احفر ان شاء الله ما الذي ع ف ى على زمزم وكيف غاب عن الناس موقعها ان زمزم سقيا اسماعيل كما تعرفون ولزمزم نيف عن ثلاثين اسم ذكرت في كتب ا ل س ي ر ة اعددت لكم ما ت ف ق بين كتاب ا ل س ي ر ة وخصوصا الشيخين في كتاب ا ل س ي ر ة ابن اسحاق وابن هشام اتفقوا على هذه ا ل أ س م ا ء أ ن ه ا زمزم وهزمه جبريل وسقيا إ س م ا ع ي ل و ب ر ك ة و س ي د ة و ن ا ف ع ة و م ض ن و ن ة وعونه و ب ش ر ة و ص ا ف ي ة و ب ر ة وعصمه و س ا ل م ة و م ي م و ن ة و م ب ا ر ك ة و ك ا ف ي ة و ع ا ف ي ة و م غ ذ ي ة و ط ا ه ر ة و ح ر م ة ومؤنه ة و س م ا ا النبي صلى الله طعام صلى عليه وسلم طعام طعم وشفاء سقم لا تنزف ولا تذم لا يعني أ ن ه ا لا تذم لا يوجد في الخلق من يذمها لا بل سمعنا الكثير من الحجاج والعمار ي ت أ ف ف و ن من شربها ويذمونها فهي لا يعني أ ن ه ا لا تذم على لسان البشر ل اي تذم أ لا يقل ماؤها يقول العرب بئر م ذ م و م ة أ و بئر ذ م ة أ ي ماؤها قليل لا يسقي ولا يروي من يرد إ ل ي ه فهي لا تنزف اي لا تنتهي ماؤها ولا ت ز م هذا معناه و أ ن الناس يذمونها ففي الحديث الصحيح حتى يكرهون شربها فلا يرتون ولا ي ت ض ل ع و ن و ع ل ا م ة ا ل إ ي م ا ن أ ن ي ت ض ل ع الشارب من زمزم ومعنى التضلع أن ري على ري كأن الماء التضلع على أن كأن بين تزداد ريا يدخل ري روى البخاري في التاريخ وابن ماجه والطبراني والحاكم في مستدركه والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ا ي ة ما بيننا وبين المنافقين انهم لا يتضلعون من زمزم وان المؤمن لا يروى منها ويشتهيها كل ما شرب و ي شرب ويتضلع طعام طعم وشفاء سقم كيف عفا ماء زمزم وكيف لم ي ع ر ف مكان البئر إ ن جرهم وهي التي صاهرهم إ س م ا ع ي ل وتزوج منهم فيعد أ خ و ا ل بني إ س م ا ع ي ل كانوا قد ع د و ا في الحرم واستحلوا حرماته وظلموا من ياتي إ ل ي ه فقاتلهم بنو بكر و أ ج ل و ه م عن الحرم فلما خرجوا كان ل ل ك ع ب ة كنز غزالين من ذهب أ ه د ي ا اليها من قبل الملوك الذين حجوها قديما وكانت أ س ي ا ف أ ي ض ا ودروع كلها فضه وذهب فلما خرجوا ظنوا أ ن ه ا غ ا ر ة فيها كر وفر سيرجعون يوما فتبقى يدهم على كنز ا ل ك ع ب ة فجاءوا إ ل ى بئر زمزم ف أ ل ق و ا الغزالين و ا ل أ د ر ع والاسياف فيها ودفنوها بالرمال ولحكمة ما؟ لم يهد الله ا ل ب ق ي ة في م ك ة ان يعرفوا ي ن موقع زمزم وعفت عليها السنين حتى جاء امر الله الى عبد المطلب بان يحفرها فانهم كانوا يجهدون بان يحضروا الماء للحجيج في موسم الحج فلما عزم عبد المطلب على حفر زمزم ضرب بمعوله ولم يكن له من البنين الا واحد وهو الحارث الكبير الذي به ي ك ن فهو ابو الحارث فلما اخذ يحفر سخرت سائر ب ط وقالوا ن ر ي ش و ق قد حفرنا وبحثنا طويلا فلن يهتدي عبد المطلب الى طي زمزم اي الى حجر عينها المائي فلما اخذ يحفر وقد هداه الله اين يحفر فهو لا ينقب عن بترول لا هو يحفر بإشارة ربانية سقيا حجيج يحفر في حفر فلما باشارة اشبارا الرمل ماء اعمم ما كاد ان عن زمزم حتى ع ل ى صوته مع ابنه الحارث بالتكبير الله اكبر الله اكبر فاجتمعت بطون قريش وقالوا هديت الى مطلبك قال نعم وهذا طي البئر اي خرزته ا ل م و ج و د ة على الباب التي عليها ينشر الناس ينشر الاحبال قال هذا طي البئر ف قالوا دونك يا عبد المطلب إ ن ه ا سقيا أ ب ي ن ا اسماعيل وكلنا شركاء فيها ف أ ش ر ك ن ا في هذا الشرف أ ي نحفر معك قال لا قد ا خ ت ا ر ل ل ه من دونكم فانا أ ن صاحب زمزم أ صاحب زمزم فسل الشباب سيوفهم في وجهه وقالوا اذن الحرب بيننا وبينك يا ابا الله ما أ س ر ع أ ن يطيع الناس رجلا وما أ س ر ع أ ن يهددوه في ل ح ظ ة و ا ح د ة بالامس بامره ياتمرون والان سيوفهم في وجهه مشرع قالوا ا ذ ا السيف بيننا وبينك ولا ولد له ولا عشير وقال قائلهم اتتطاول علينا يا عبد المطلب وانت فذ لا ولد لك الا الحارث قال ابي ق ل ة الولد تعيرني وقال الحديث بينهم لا يغني ولا يسمن الى ان استرضوه فرضي على شرط ان يحفر زمزم وانهم شركاء في الكنز قال لا اذا خرج الكنز فاني ا ض ر ب عليه ب ا ل ك د ا ح عند ق ب ل بعد ان استثني الغزالين فاجعلهما صكا في باب الكعبه فرضوا فحافر زمزم حتى فارت عينها المائيه ة فلما فارت ع ي ن ا المائية وخرج الكنز جعل الغزالين ضربا في باب الكعبة جعل في وخرج ثم اقتسموا بالاقداح على الاسياف والدروع فخرجت لعبد المطلب ولكنه ايضا اضافها وحلى بها باب ا ل ك ع ب ة وكان اول يوم تحلى به اجزاء من ا ل ك ع ب ة ب ا ل ذ ا ب فلما شرح صدره لما تم وقف عند ا ل ك ع ب ة وقال يا رب قد عيرتني قريش ب ق ل ة الولد ولو كان لي ولد يمنعني ما سل السيوف في وجهي اللهم اشهد ان رزقتني ع ش ر ة من الذكور وبلغوا معي السعي حتى يمنعوني كما اريد ومما اريد لانحرن لك واحدا منهم عند الكعبه ة اذبح ولد. اسوة ولد ر عليه السلام حين اراد حين ويكتمل ابناء عبد المطلب عشرة وكان أصغر هؤلاء العشرة انذاك عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أ ح ب بني عبد المطلب إ ل ي ه وهذه ف ط ر ة ب ش ر ي ة ف أ ص غ ر ا ل أ ب ن ا ء أ ح ب ه م إ ل ى أ ب ي وحين سئل حكيم عاقل من أ ح ب بنيك إ ل ي ك قال الغائب في سفر حتى يحضر فالقلب متعلق بالغائب دائما والمريض حتى يعافى فان ا ل ع ا ط ف ة تنصب كلها على مريض يعاني والصغير حتى يكبر فكان أ ص غ ر بنيه عبد الله و أ ح ب ه م إ ل ى عبد ا ل م ط ه د ف أ خ ب ر ه م بنذره بعد أ ن أ م ر به مناما أ ي ض ا أ ن يفي نذره قال يا بني كان وكان فقالوا نحن لك مطيعون و ل أ م ر ك سامعون لن نقول لك إلا ما كما قال إسماعيل لأبيه إبراهيم. ستجدنا إن شاء الله من الصادرين فقالوا كيف يكون ذلك التختار ستجدنا إن من يكون وما كما كيف إبراهيم ما شاء تركوا الامر له يختار قال ل ا اضرب عليكم بالقداح ف أ ت و ا ب ع ش ر ة قداح وليكتب كل واحد منكم اسمه على القدح فكتبوا اسماءهم على القداح ثم دخل الى ض ا ل ب القداح عنده بل وقال اضرب على بني هؤلاء ف أ ي ما خرج قدحه نحرته عند البيت وقام عبد المطلب عند باب ا ل ك ع ب ة الملتزم يدعو اللهم ان ا خ ط أ السهم عبد الله فقد اشوى ا ر ج ع يعني اذبح اي واحد بس ما يكونش عبد الله اللهم ان ا خ ط أ السهم عبد الله فقد اشوى فانه احب بني الي فلا تفجعني فيه هكذا يدعو ولما ضرب الضارب بالقداح خرج القدح على عبد الله فلم يكرر عبد المضطرب الضرب عندما قيل له قدح عبد الله اخذ بيد عبد الله واخذ ا ل ش ف ر ة وسعى الى ا س ا ف ة و ن ا ئ ل ة و ك ا ن عند بئر زمزم واراد ان ينحر فلما ر أ ت قريش هذا وقد ضج باقي بنوه تسارع اليه وخصوصا بنو مخزوم اذ كان عبد الله ابن اخت القوم فقاموا اليه وقالوا ما تصنع يا عبد المطلب قال اوفي ن ذ ر ي اتذكرون يوم زمزم وصاحت غ ر قد بلغ ل الله الثامنة العمر لم يتردد لأبيه ث ا كان ا م من عمره من وأستم ن ة عشر عبد عشر عنقه ليشي يتردد بنذره في ص قريش كلها في وجه عبد المطلب لا والله لا ندعك تذبحه ثم تسنها س ن ة في العرب فما زال الرجل ي أ ت ي بابنه فينحرف حتى تعذر فيه قال ومن عذر؟ قالوا م ان في الحجاز وكانوا يطلقون على ا ل م د ي ن ة واسمها آ ن ذ ا ك يثرب يطلقون عليها لقب الحجاز إ ن في الحجاز ع ر ا ف ة أ ي كاهنه ن أ ت ي ه ا ف ن س أ ل ه ا فركبوا إ ل ى الحجاز و أ ت و ا ا ل ع ر ا ف ة فوافوها بخيبر ف س أ ل و ه ا ا ل أ م ر كذا وكذا ماذا تقولين قالت اذهبوا عني اليوم وارجعوا لي بعد يومين حتى ي أ ت ي تابعي ف ا س أ ل ه وكان لها تابع من الجن ي أ ت ي ه ا فلما رجعوا اليها قالت جاءني الجواب كم د ي ة الرجل فيكم قالوا ع ش ر ة من الابل قالت قدموا صاحبكم أ ي عبد الله وقدموا ع ش ر ة من الابل واضربوا قداحكم فرجت على الابل فاذبحوها وقد رضي ربكم و ن ج ى صاحبكم والا إ ل أي إن خرجت ع ى عبد ل ل ه فزيدوا عشره بعد عشره حتى يرضى ربكم فرجعوا وتهللوا واخذت شيوخ مكه تقسم بأن باننا سنفتدي عبد الله بما ملكنا من ابيه ورجعوا الى مكه وقدموا عبد الله وقدموا ع ش ر ة من الابل و ج ا ء بقين القداح فضرب فخرج السهم على عبد الله فضافوا ع ش ر ة ثم ضرب فخرجت على عبد الله فمازالوا يزيدون ع ش ر ة بعد ع ش ر ة تتلوها ع ش ر ة فوقها ع ش ر ة يضمون اليها ع ش ر ة حتى بلغت الابل م ئ مئة وضربوا القداح خرج القدح على الابل فصاحت قريش م ك ب ر ة قد عبد رضي ربك يا عبد المطلب قال وما قالوا خرجت القدح على ا ل إ ب ل قال لا والله لا والله اما قال حتى أ ض ر ب عليها ثلاثا ف أ ع ل م يقينا أ ن ربي قد رفض ليش ما ض ر ب ثلاث مرات على عبد الله لا إ ن ه ا ل إ ي م ا ن الكامل عندما أ ر ا د أ ن يقدم إ ب ن ه إ ع ا د ة الضرب فيها شك باليقين و ط ا ع ة ووفاء بالنذر أ م ا ا ل آ ن ل ل ا ف ت د ا ء لا بد من التيقل فضرب فضرب ق د ا ح ث ل ا ث ا وفي ا ل ث ل ا ث تخرج القطع على الابل قال ا ل ا ن ر ض ي ربي فنحرها عبد المطلب وجعلت في سحل ا حرم لا يرد عنها ا ن س و ل ا س ب ع و ل ا ق ا ئ ر ط ع م ة ل ل ن ا س م د ة ه ايام و الى ت ت م ت الحديث بعد الفداء مذا ا جرى الى جمعه ا ل ا د م ة خ ش ي ة ا ل ا ط ا ل ة ودعوه انتم موقنون ب ا ل ا ج ا ب ة عباد الله لقد انتهى بنا الحديث في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة من س ي ر ة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ونحن مازلنا في بدايتها ونبغي بها ان شاء الله ا ل ت أ س ي لا ل ت س ل ي ولعل في بدايتها ليس كثير من دروس وعظات يروق للسامع أ و المتكلم ربطها ب ح ي ا ة الناس ا ل ح ا ض ر ة ولكنها لا تخلو من عبر و إ ذ ا ما تقدمنا في حديث ا ل س ي ر ة كانت كلها ربطا لحياتنا التي نعيش ولعل قائل يقول إ ذ ا لم ا لا نتجاوز بدايتها و ن أ ت ي إ ل ى المراد لا تتم ا ل س ي ر ة إ ل ا إ ذ ا ب د أ ن ا بها خ ط و ة خ ط و ة ف إ ن ا ل س ي ر ة كالبناء مبني كل حجر على الذي قبله فخطبتنا ا ل م ا ض ي ة واليوم ب م ث ا ب ة ا ل أ س ا س الذي بنيت عليه ا ل س ي ر ة كيف لا ونحن نتكلم في أ ص ل ن ش أ ه النبي صلى الله عليه وسلم فمن حديثنا في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة علمنا أ ن آ ب ا ه قد فدي ب م ئ ة من ا ل إ ب ل بعد أ ن كاد أ ن يتم نحره كجده إ س م ا ع ي ل من قبل ويروي لنا م ع ا و ي ة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ ل م ع ا و ي ة وكلام ا ل ص ح ا ب ة حديث إ ذ ا ذكروا به ما ر أ و ه أ و سمعوه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول م ع ا و ي ة جاء أ ع ر ا ب ي إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا ب ن ل ذ ب ح ي ن يبن الذبيحين فتبسم صلى الله عليه وسلم ولم ينكر على ا ل أ ع ر ا ب ي قوله قالوا ل م ع ا و ي ة ومن الذبيحان ومن الذبيحين يا م ع ا و ي ة قال الاول اسماعيل عليه السلام والثاني عبد الله يوم فدي و ب م ئ ة من الابل فكان نبينا يلقب بابن الذبيحين وليس هنا عظيم ع ب ر ة قد يراها المرء مجرد سرد هذه الواقعه ولكن عش معي هذا التتبع لقد كانت د ي ة الرجل في قريش ع ش ر ة من الابل اربطوا حديث اليوم بجمعتنا ا ل م ا ض ي ة حين س أ ل ت ه م تلك ا ل ك ا ه ن ة في الحجاز كم د ي ة الرجل فيكم قالوا ع ش ر ة من ا ل إ ب ل قالت قدموها وقدموا صاحبكم ثم ض ر ب و ا بالقداح ف إ ن خرجت على ا ل إ ب ل فقد رضي ربكم وفدي صاحبكم و إ ل ا فزيدوا ع ش ر ة بعد ع ش ر ة عندما قدموا ا ل إ ب ل وقدموا عبد الله لم يرضى الله وهو المقدر للسهام حيث تخرج أ ج ل كاهن ا ل ك ع ب ة ا ليس ذ يضرب ي بالقداح ل مؤمنا وضرب القداح ليس مصدر تشريع عندنا ولكن من المتجلي واليد ا ل م ه ي م ن ة على كل ما جرى من الذي أ ل ه م ا ل ك ا ه ن ة أ ن تقول ما تقول ثم كانت في كل م ر ة وليست م ر ة ومرتان بل عشر مرات تضرب القداح فيخرج السهم على عبد الله اذا ربه لم يرضى حتى زيدت عشرا بعد عشر فلما كملت م ئ ة و ا ل م ئ ة عشر عشرات فعندما اصبح يفدى عبد الله بعشر رجال خرج السهم على الابل صاحت قريش قد رضي ربك يا عبد المطلب قال لا والله حتى اضرب عليها ثلاثا وفي الثلاث يضرب فيخرج السهم على الابل إ ذ ن ا ل م س أ ل ة ليست ص د ف ة من الذي قدر أ ن يخرج السهم أ و ل ا من بين ا ل أ ب ن ا ء على عبد الله وهو والد الرسول ثم عندما قدمت الابل في كل م ر ة يخرج على عبد الله حتى إ ذ ا كملت م ئ ة خرج عليها وعندما أ ع ي د ا ل ث ل ا ث يخرج عليها ليس فيها ص د ف ة ولا خلاف أ ر ا د الله أ ن يفدى ولاول م ر ة ديه رجل أولا مئة من الإبل فجاء ا ل إ س ل ا م و أ ق ر د ي ة الرجل في ا ل إ س ل ا م إ ل ى قتل م ئ ة من الابل والشاب و أ ل ف دينار ذ ه ب ي ة على أهل الإبل وألف دينار على اهل ل ل و أو ر ق ا ذ ب يعني أ ه النقدين إذن دية الرجل في الإسلام كم؟ من الإبل الإبل من فكانت دية دية عبد الله أي بدل فدائه فعد في أي مئة مئة الرجل الله الله له برجل كم؟ من م م ؤ برجل مسلم د ي ة غير المسلم عندنا نصف د ي ة المسلم اي اذا قتل مسلم غير مسلم انا اتكلم على الاحكام ا ل ش ر ع ي ة لا على ما يقضى به في قصر العدل اتكلم على حكم شرعي لعل د ي ة النصران اكثر من د ي ة المسلم في البلد لا أدري. إنما اتكلم علي حكم الشرع الشرع يقول إذا قتل المسلم مسلما خطأا فدية مسلمة الى اهله ادري انما فدية حكم كم اذا خطأا م اما ن ل ل على أهل إ اذا ل ل والشاء تعدل ألف إ دينار ه أهل ب ي ة على ل ن قتل د أما إذا ق مسلم غير مسلم ديته نصف ديه ة المسلم د ي ت نصف دية المسلم إ ذ ن د ي ة المسلم الرجل مئة من الإبل و د ي ة ا ل م ر أ ة نصف د ي ة الرجل وموضوع فقهي متواسع متشعب الاطراف لا اريد ان اخوض فيه ا ل آ ن انما اقف عند هذا الدرس اذا عبد الله اول من دي او فدي بمائه من الابل وجاء الاسلام واقره ديه الرجل المسلم عشره ثم عندما أذن للذين, ظلموا. اذن للذين ظلموا بان يقاتلوا ويردوا الظلم على انفسهم و اذن للذين امنوا بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير عندما ب د أ و ا بالقتال واول م ع ر ك ة كانت بدر جعل الله الرجل المؤمن ب ع ش ر ة من الكافرين قال ان يكن م فيكم مئة إن يكم منكم م م ئ ة ص ا د ر ة يغلب و الفا من الذين كفروا اذا الرجل كان يعدل مئة الرجل يعدل عشرة من الكفار فاول هذا يعدل يعدل رجل عدل عشرة في هذا الميزان عشرة عشرة من من؟ في مئة عبد الله اجرى الله هذا الفداء وذلك النذر وكل ما جرى ليبين وزن عبد الله بين الرجال بانه يعدل ع ش ر ة ا ش ا ر ة الى ايمانه لعل البعض لا يعتبر هذا دليلا ان هو الا استنتاج ولكن اليك بالدليل واردت ان اتيكم بالدليل من نصوصه فاول نص فيه كتاب الله ثم الهدي النبوي ثم م ن ا ق ش ة الذين يؤذون الله ورسوله فيحكمون على أ ب و ي رسول الله بالكفر أ ع ر ف ت م لماذا أ ر د ن ا أ ن ن ب د أ ا ل س ي ر ة من أ و ل ه ا لنغسل أ ذ ه ا ن المسلمين و ن ل ق ن ا حجرا ل ل آ خ ر ي ن ب أ ن أ ب و ي رسول الله ليس كفارا ولا في جهنم إ ن لم يكن عبد الله و آ م ن ه في ا ل ج ن ة فلا دخلها أ ح د من خلق الله عبد الله و آ م ن ة أ ب و ي رسول الله كامل ا ل إ ي م ا ن ومن أ ه ل ا ل ج ن ة أ م ا ما تسلح به بعض طلاب العلم من أ ن صحيح مسلم قد أ و ر د حديثا ب أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسائر له أ ع ر ا ب ي أ ب ي و أ ب و ك في النار إ ل ي ك نصه ا ل ر د عليه روى مسلم من طريق حماد بن سلمه عن ثابت عن أ ن س رضي الله تعالى عنه أ ن رجلا قال يا رسول الله أ ي ن أ ب ي قال في النار ل أ ن الرجل أ ب ا ه مات على الكفر النار. فلما قال الشيخ ابي واباك في ن قلنا ا هذا الحديث اخرجه مسلم كما ر مسلم قال الشيخ رحمه الله تعالى في مسالك الحنفة في والدي المصطفى قوله ان ابي واباك في النار لم يتفق عليه ا ل ر و ا ة و انما ذكره حماد بن سلمه عن ثابت وقد خالفه معمر عن ثابت فلم يذكر ان ابي و اباك في النار و لكن قال له اذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار النبي قال للرجل عندما قال له اين ابي قال في النار لانه ادرك البعثه ولم يؤمن انتبهوا لهذه النقطه ادرك ا ل ب ع ت اي ادرك الاسلام ولكنه لم يسلم فجاء ابنه وقد اسم ف س أ ل اين ابي قال في النار قال له النبي ا ل سلم بعد ان حصل له في نفسه شيء واباك قال له اي ك ل م ا مررت بقبر مشرك فبشره بالنار وهذه ا ل ل ف ظ ة أي ا لا أ خ ي ر ة ل د ل ا ل ة فيها على والده صلى الله عليه وسلم ب أ م ر البته وهو أ ث ب ت من حيث الروايه ة فإن معمرا أثبت من معمرا م ا أثبت ح أ ي عند علماء الحديث ف إ ن حمادا تكلم في حفظه وقع له أ ح ا د ي ث مناكير ذكروا أ ن أن ر ب ي ب ة دسها في كتبه وكان حماد لا يحفظ فحدث بها ف و ه م ومن ثم لم يخرج له البخاري شيئا ولا أ خ ر ج له مسلم في ا ل أ ص و ل إ ل ا من روايته عن ثابت قال الحاكم في مستدركه في المدخل ما خرج مسلم لحماد إ ل ا في ا ل أ ص و ل من حديثه عن ثابت وقد أ خ ر ج له في الشام والدليل عن معمر طائفة واما معمر فلم رفضه التخريج له الشيخان أي البخاري ومسلم إلى الرواية على ذلك من كتاب الله ان والدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن على من آ ب ا ئ ه كعبد المطلب والنسب الذي ذكرناه إ ل ى عدنان كلهم ماتوا دون أ ن يبعث فيهم نبي والله تبارك وتعالى قد أ ث ب ت بنص ا ل ق ر آ ن الكريم أ ن ه لن يعذب وما كان معذبا أ م ة حتى يبعث فيها نبي أ و نذير قال تعالى مخبرا عن نبينا وقومه اهل م ك ة أ ن ه ما بعث فيهم نبيا ولا نذيرا قط حتى إ ب ر ا ه ي م لم يبعث في م ك ة وحتى اسماعيل لم يكن نبيا لقريش فان قريش نسته وذريته وانما بعث في جرهم وجرهم الذين صاهرهم اسماعيل فهم خ ؤ و ل ة قريش والله تبارك وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ما دليلنا على ان م ك ة لم يبعث فيها نبي ولا رسول اسمع قول الله تعالى وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمه من ربك لتنذر قوما اي قومك اهل مكه ومن حولها ام القرى ومن حولها لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون الايه ست ع ي ن من سوره القصص واسمع الايه الاخرى ام يقولون ا ف ت ر ا بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أ ت ا ه م من نذير من قبلك لعلهم يهتدون ا ل آ ي ة ثلاث من س و ر ة ا ل س ج د ة وقال تعالى وما آ ت ي ن ا ه م من كتب يدرسونها أ ي عن العرب عن أ ه ل م ك ة ومن حولها وما آ ت ي ن ا ه م من كتب يدرسونها وما أ ر س ل ن ا إ ل ي ه م قبلك من نذير ا ل آ ي ة اربع واربعين من س و ر ة س ب ع الله يشهد أ ن ه لم يبعث في قوم النبي نذير من قبل ويقول من بعد وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا و إ ل ي ك نص ا ل آ ي ة كاملا من اهتدى ف إ ن م ا يهتدي لنفسه ومن ضل ف إ ن م ا يضل عليها ولا تزر و ا ز ر ة وزر أ خ ر ى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ا ل آ ي ه خمسه عشر ف س و ر ة ا ل إ س ر ا ء وقال عز من ق ا ئ لنبيه وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين اي ل آ انه ت 217 218 217 م سورة الشعراء قال ل التفسير ع نقله د و تعالى وَتَقَلُّبَكَ في الاصلاب س ج د ي اي في ن انه نقله ل ا ل ط ا ه ر ة ا ل م ؤ م ن ة جاء حديث يؤيد ذلك رواه أ ص ح ا ب السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم لم ازل أ ن ل انقل أصلاب الطاهرين أرحام إلى الطاهرات تفسير ب في الساجدين أنقلوا من اصلاب الطاهرين الى ارحام الطاهرات فكيف لك ان تجمع بين هذا التناقض في النص الصريح الله يقول تقلبك في الساجدين ومعناها تنقلك في اصلاب الطائعين الطاهرين والنبي يقول تقلبك تنقلك الطاهرين في في يقول انقلوا انقل اصلاب يقول المشركين إنما المشركون نجس فوجب أن لا يكون احد من آبائه مشرك عقيدة بد انقل من لم ارحام انما الطاهرات حق مشرك ل أ ن أ ب و ي رسول الله ل ي س كافرين والذي يصر على أ ن ه م ا في النار ويتبع أ و ل ئ ك الذين يهدون بلا علم نقول له لقد آ ذ ي ت رسول الله بهذا القول و أ ي أ ذ ن أ ك ب ر من أ ن تقول أ ن أ ب و ي ه بالنار والله تبارك وتعالى يقول في ا ل ق ر آ ن الكريم إ ن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ة و أ ع د لهم عذابا مهينا الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ة و أ ع د لهم عذابا مهينا ف إ ن قال البعض أ ن م ا ق ا ل ت أ ن ه م ا في النار لا أ ذ ي ه فيها لرسول الله اسمع بماذا يرد عليك رسول الله يقول عليه الأحياء وأي في تقول وسلم الأموات صلى الله عليه وسلم لا النار كاثر أنه بسبب مسبة من تؤذ أكبر أن ف أ ن ت تؤذي رسول الله إ ن قلت أ ن أ ب ا ه كافرا و أ ن ه في النار أ ل ا يسع كما وسع ا ل ص ح ا ب ة من أ ن أ ب و ي ه م و أ ب و ي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ماتوا في ا ل ف ت ر ة و أ ه ل ا ل ف ت ر ة لا يحكم بكفرهم هذه الله ذلك الذبح وذلك النذر المقدمة المرور اليوم السيرة بالفداء إلى حلقة من من بعد عبد في أن نجى أ ر د ت أ ن أ ق ش عندها ل م ع ر ف ت ي أ ن أ ص ل ه طاهر و أ ن ه خير من خيار من خيار ف إ ن العرب خير خلق الله ولا تظنها قوميه فلست قوميا أ م ا نبينا يقول أ ح ب ب ت العرب لثلاث ل أ ن ي عربي و ا ل ق ر آ ن عربي إ ن ا انزلناه ق ر آ ن ا عربيا و ا ل ق ر آ ن عربي و ل غ ة أ ه ل ا ل ج ن ة في ا ل ج ن ة ع ر ب ي ة فالعرب خير خلق الله لاسيما إ ذ ا كانوا مؤمنين قال فيهم كنتم خير أ م ة أ خ ر ج ت للناس فهم خير الخلق وقريش خير العرب ورسول الله صلى الله عليه و سلم من بني هاشم وبن هاشم خير قريش وهو خيرهم صلى الله عليه وسلم اما بعد ن ج ا ة عبد الله من ذلك الذبح كما قلنا والفداء تهلل نور ا ل ن ب و ة في وجهه وكان الرسول مازال في صلبه فهو ن ط ف ة في ظهر ابيه تنقل من اصلابهم واحدا الى واحد حتى جاء الى صلب عبد الله بعد ح ا د ث ة الفداء اخذ عبد المطلب بيد ولده عبد الله وطافا ب ا ل ك ع ب ة سبعا شكرا لله ف ر ا الناس كلهم ان وجه عبد الله ك أ ن ه البدر ل ي ل ة التمام يتهلل نورا فقاموا يهنئون فاخذ بيده عبد ا ل م ض ط ر ب وقفل خارجا من الحرم وتوجه على افكار كانت في ر أ س ه من قبل توجه الى دار ز ه ر ة ودار ز ه ر ة اي دار والد ا م ن ة و سيد بني ز ه ر ة س ي ق ا ل لسيد القوم داره وانها دار القوم كلهم وهو في طريقه يربط بين هذه ا ل ح ا د ث ة وبين ما جرى له باليمن قبل سنوات الحديث اخرجه الطبراني واصحاب السنن عن العباس بن عبد المطلب ان المطلب كان في رحلة الشتاء قد اتى رحلة اليمن فنزل على حبر من يهود وعنده رجل من اهل الزبور وتساءل المطلب حبر عبد عبد قد يهود وعنده عبد في فيه فنظر نظره فيه بن عن من من وامعن عن ثم تجرا الزبوري فقال لعبد المطلب ممن الرجل قال له من قريش قال ومن اي قريش قال من بني هاشم قال ا ت أ ذ ن لي ان انظر الى بعضك الى بعضك يعني اتفحص شيئا في جسمك فقال له عبد المطلب نعم ما لم يكن ع و ر ة نعم ما لم يكن عورة ما لم عبد ا ل م ط ع ب في زمن ا ل ج ا ه ل ي ة على غير ش ر ي ع ة لا ياذن لرجل يتفحصه ان ينظر الى ما فيه ع و ر ة فهل سمع ابناء قرن العشرين و ا ل ح ض ا ر ة و ا ل م د ن ي ة والتقدم هل عوراتهم الى العورات لا الى لا قال لم الزبوري يستحون ينظروا يستحون ينظر يسمحون يسمحون يكن او عورة ان انظر ام ام ما فقام قال عبد المطلب ففتح أ ح د منخري والمنخري فتحتي ا ل أ ن ف قال ففتح إ ح د ا ه م ا فنظر فيها ثم نظر في ا ل أ خ ر ى ثم قال أ ش ه د أن في يديك إحدى ك م ل ان وفي الأخرى ب و ة في إ ح د ى يديك ملكا وفي ا ل أ خ ر ى أ نبوه ت نظرت تعني أنفي لأن في فما في يدي ي د ه قال ل ذلك ك ن إنا نجد ذلك في بني في ز ر ة فكيف يكون قال عبد المطلب لا ادري لا قال هل لك منهم ش ا ئ ع ة و ا ل ش ا ئ ع ة هي ا ل ز و ج ة لانها تتبع ش ي ع ة زوجها واهله قال هل لك منهم ش ا ئ ع ة اي هل لك ز و ج ة من بني زهره ة قال اما الان فلا لان عبد المطلب كان عبد ت ت ح اكثر من زوجة ف ي قال و ل اما ن لعلي اخذ ن ه م ف ل يكون ك الان ذ ب ا يحتاط ل للمستقبل ص د ق ا ل فلف فقال إ ذ ا رجعت يا ش ي ب ة الحمد ف أ ن ك ح من بني ز ه ر ة ف إ ن ا نرى نبوه نبي آ خ ر الزمن هي بين بني هاشم وبني ز ه ر ة وهذا صحيح ف أ ب و ه من بني هاشم و أ م ه من بني ز ه ر ة هكذا نجد في كتبنا إ ذ ن في كتبهم مذكور نسب النبي ويعرفونه كما يعرفون آ ب ا ء ه م كما قال عنهم ا ل ق ر آ ن الكريم فلما رجا عبد المطلب لم يتح له ان يتزوج ل أ م و ر او ل أ ي ا م قد خلت فلما كان ح ا د ث ة الفداء ربط ا ل ح ا د ث ة بحديث الزبوري فتوجه الى دار وهب بن عبد مناف الزهري فدخل عليه وقام وهب يهنئ ب س ل ا م ة عبد الله واعتنقه وقال ورب البيت يا عبد الله لو لم تخرج السهم على ا ل إ ب ل حتى بلغت إ ب ل قريش كلها لفديناك بها فقال له عبد المطلب إ ذ ن هو عندك بمكان يعني عزيز عليك قال نعم قال فما رايك أ ن يكون صغرك صغر فتنكح آ م ن ه قال أ ن ك ح ت ه آ م ن ه فعقد القران فورا وقد خص الله آ ب ا ء النبي و أ ص و ل ه ب أ ن ه لم ي أ ت منهم رجل من سفاح بل كلهم من نكاح لم يكن في أ ص ل ه أ م و ر ا ل ج ا ه ل ي ة فزوج وهب آ م ن ة لعبد الله في نفس اليوم فقال عبد المطلب ولا تنكح شيخ قريش اخذا ب و ص ي ة الزبوري فقالوا وزوجناك تربها أ ي ابنه عمها ه ا ل ة بنت أ ه ي ب فتزوج عبد المطلب هال ة بنت أ ه ي ب وتزوج عبد الله آ م ن بنت و ه د وبنى بها في داء ا ل ي ا فحملت من أ و ل ل ي ل ة برسول الله صلى الله عليه وسلم وما الزواج والده مضى أياما هذا إلا استأذن الله أن على حتى عبد ب أ ن يذهب ب ر ح ل ة الصيف ش ا ا م رحلة ل ف ت أ ه ب للرحيل وارتحل وهو حديث عهد بعرس وقد ترك زوجه حاملا وهو لا ي د ر ي وهي لم تشعر بحمل فقالت ما علمت من حملي الا أ ن ي أ ن ك ر ت حيضتي أ ي لم أ ش ع ر بالام ولا وحام تحدث فيما بعد إلا أني علمت بحملي حيث قد ارتفعت عني حيضتي فرحل عبد الله بتجارة الشام ارتفعت بتجارة أني عني حيث حيضتي عبد قد و أ ت و ا غ ز ة ثم رجعوا إ ل ى ا ل م د ي ن ة وفي طريقهم مرض عبد الله ف أ ق ا م عند أ خ و ا ل ه ب ن النجار و ا ر ت أ ت ا ل ق ا ف ل ة أ ل ا تطيل مكسها حتى يبرا من سقمه فارتحل ت وتركته يمرض في دار ا ل ن ا ب غ ة من ب ن النجار من أ خ و ا ل عبد الله فما أ ن ارتحلوا حتى فارق ا ل ح ي ا ة ودفن في دار ا ل ن ا ب غ ة من بني النجار وانا ممن وقف على قبره وزاره وكان قبره معروفا ولا يستطيع احد ان ينكر زيارته حتى ا ل ح ك و م ة ا ل س ع و د ي ة ا ل ر ش ي د ة التي تحارب البدع ولكن في أيام خلت وعام وستين وبداية توسعت خلت على التحديد وبداية السبعين في ايام تسع في عام تسع وسبعين اتت ل عام على موقع القبر للذين زاروا ا ل م د ي ن ة قبل ا ل ت و س ع ة وزمن المظلات أ ص ف لكم أ ي ن قبر عبد الله إ ذ ا ما خرجت من باب السلام وتركت المسجد النبوي ح ر ا المسجد ا م ل في ظهرك واتجهت إ ل ى ا ل س ا ح ة ا ل ص غ ي ر ة التي كانت أ م ا م باب السلام كان ه ن ا ك درجات وتصعد إ ل ى سوق ا ل س م و سوق التمر فاذا م ن ت ص ف ت سوق التمر على يدك الشمال مسجد قديم يقال له مسجد ف ا ط م ة مقابله بالتمام زقاق يقال له زقاق الطيار الى يدك اليمنى الى ما دخلت به ق ر ا ب ة ثلاثين مترا وجدت منعطفا هكذا عند هذا المنعطف دار ق د ي م ة وحوش كبير وقبر عبد الله موجود هناك وعليه من الفسيفساء والتلوين ما يشبه هذا الذي على ا ع م د ة مسجدكم كان الناس يزورونه فلما اتت ا ل ت و س ع ة وكنت انا هناك في ا ل م د ي ن ة اتت ا ل ت و س ع ة وارادوا نبش هذا القبر لم يستطيعوا حفره نهارا خشيه احتجاج الناس فكان بعد منتصف الليل وطوقت ا ل م ن ط ق ة بالحرس ورجال الامن ثم حفروا فاخرجوا بالجلاب او اللي كل هذا التراب والرم الذي فيه اي ما يسمى بعظامه ا ل رمت دون ان يشعروا احدا الى ن ا ق ل ة ثم اودعوها في طرس البقيه فلو كانوا يستطيعون ان يجهروا بانه كافر من اهل النار لم ينقلوا تراثه الى البقيه ولكن ا حفروه ونبشوه نهارا وركلوا ترابه بارجلهم ما يعتقدونه شيء وما يصرحون به شيء اخر مات عبد الله عبد ورجعت ا ل ق ا س ل ة فلما استقبلها ش ي ب ة الحمد وينبغي ان يكون عبد الله في صدرها اول القادمين نظر في الناس فلم يجد عبد الله فقال اين عبد الله اين عبدالله قالوا لا تخف يا شيخ م ك ة خلفناه عند ا خ و ا ل ه بني النجار مريضا حتى يتعافى فقبل ان, يسأل عن القافلة وقبل ان يترجل رجل من ا ل ق ا ف ل ة صاح في ولده ا ل ح ا ر س اركب مطيتك واتي ثربا ف ا ح ل ل ه الي كيفما كان اي وان كان مريضا فارتحل ا ل ح ا ر س ا بن عبد المطلب قبل ان ينزل رجال ا ل ق ا ف ل ة من حب عبد المطلب وحرصه على ولده فلما اتى ا ل ح ا ر س دار ا ل ن ا ب غ ة وكانت الطريق بين ا ل م د ي ن ة واكه على الرواحل تحتاج اياما فلما اتاهم و س أ ل عن عبد الله غرست عيون القوم دمعا وقالوا له هناك قبر اخيك لقد مات بعد ان رحلت ا ل ق ا ف ل ة ب ث ل ا ث ة ايام هذا قبر اخيك فرجع الى ابيه عبد المطلب واخبره الخبر فحزنت قريش كلها وقامت م ك ة وقعدت وكان الذي يدور في الرؤوس وعلى ا ل ا ل س ن ة ويضرب الاسماع كل س ا ع ة اذا كان بقي من عمره شهران فما ض ر و ر ة الفداء ب م ئ ة من ا ل إ ب ل و ح ا د ث ة الذبح ثم بعد ذلك هو يموت والناس تتساءل لماذا افتديناه ب م ئ ة من ا ل إ ب ل وقدر الله ذلك وعمره باق منه شهرين الجواب عندنا ل أ ن الله يريد أ ن يخرج من صلبه محمد بن عبد الله سيد ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن بل وسيد ا ل س ق ل ي ن وسيد أ ه ل السماوات و ا ل أ ر ا ض ي ن فلو ذبح عبد الله بن ذ ر ه أ ي ن يكون محمد ولو نحر إ س م ا ع ي ل يوم أ م ر ه الله بذبحه و أ ر ا ه في المنام ذلك ورؤيا ا ل أ ن ب ي ا ء وحي فمن أ ي ن ي أ ت ي محمد ف أ ن ج ى الله إ س م ا ع ي ل بذبح عظيم و أ ن ج ى عبد الله بذبح ب م ئ ة من ا ل إ ب ل لا ت ق ل عن ذبح عظيم فكان ابن الذبيحين فاستدى الله آ ب ا ء ه ليكون له شان أ ن بين ل ا ما ا ا س وإلى لأهل ل جرى تتمة ت حديث ك بين و م أ حملت آمنة م و الناس ت عبد ا ل أهل الكتاب ل ه وهم رقص فزعا ع و م ي أن ه ذ الجنين الذي ي نبي العرب نبي لتفصيل و هو ولما بعث أنكروا ل العرب الزمن د بعثته بعث آخر ذلك لا ي ت س عباد المقام إلى خ ط الله مازلنا نسير في مقدمات و ب د ا ي ة س ي ر ة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولقد انتهى بنا القول في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة عند و ف ا ة والده عبد الله بن عبد المطلب وقد توفي في ا ل م د ي ن ة كما قلنا ودفن في دار اخواله ب ن النجار ورجع الخبر الى شيخ م ك ة اعني عبد المطلب وجميل ان اشير هنا الى تساؤل بعض اخواني في ا ل ج م ع ة الماضيه ة ل أن نقول يجوز شيخ ان انه مكة وهو لم يكن مسلم و ك أ ن ه م ربطوا ك ل م ة شيخ ب آ ئ م ة المساجد وركاب المنابر ك ل م ة شيخ أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة لا تعني إ م ا م المسجد وخطيب الجمعه الشيخ في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة هو من كبر سنا قال تعالى مخبرا في ا ل ق ر آ ن الكريم عن لسان ابنتي شعيب حين س أ ل ه م ا موسى ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدرا ل ر ع ا ء وابونا شيخ كبير هل كان شعيب امام مسجد او خطيب ج م ع ة شيخ اي بلغ من السن شاخ وكبر قال الشاعر بعد الاستدلال ب ا ل ا ي ة زعمتموني شيخا ولست بشيخ إ ن م ا الشيخ من يدب دبيبا اي من بلغ من الكبر عتيا فالشيخ إ ل ا الكبير في السن فاستحسنت العرب هذا اللقب ل أ ن ه يشير إ ل ى الكبير فجعلوه إ ل ى كبير قومه و إ ن لم يكن كبير عن سن وكبير عمر فيقول فلان شيخ قومه وشيخ عشيرته ولو كان شابا فاستعير هذا اللفظ والمعنى لأهل العلم لانه أ ل ل ل ل ع م أ كبير علم في وسط أ ت ب ا ع ه فسمي شيخا فعندما نقول شيخ م ك ة ل أ ن ه كبير الهاشميين بل كبير قريش جاها وقدرا و إ ن كان في قريش من هو أ س ن منه وبلغ الخبر شيخ م ك ة عبد المطلب فحزن حزنا شديدا على و ف ا ة عبد الله و أ خ ذ يدير ا ل أ م و ر في ر أ س ه إ ذ ن فيما كان الفداء قبل شهرين وقامت م ك ة وقعدت حزنا وتساؤلا عن موت هذا الفتى الذي لم يجاوز ا ل ث ا م ن ة ع ش ر من عمره وحديث عهد بعرس و ح ا د ث ة الفداء إ ذ ا كان رب عبد المطلب رب البيت رب السماوات و ا ل أ ر ا ض ي ن لم يرض ى بافتدائه إ ل ا ب م ئ ة من ا ل إ ب ل وهو يعلم أ ن ه سيموت بعد شهرين إ ذ ا لم الفداء ليخرج من صلبه و ض ئ ه سيد السماوات و ا ل أ ر ا ض ي ن محمد صلى الله عليه وسلم إذن الإبل ثمانية من عاش عبد الله ثمانية عشر من العمر الله وافتدي من الإبل ليؤدي رسالته فلما أداها بمئة ليؤدي من فافرغ ا ل ن ط ف ة ا ل ن و ر ا ن ي ة الى رحم ا م ن ة الطاهره انتقل الى الرفيق الاعلى وحملت ا م ن ة برسول الله ولم تعلم انها حملت الا انها تقول انكرت حيضتي اي لم احض الشهر الاول والشهر الثاني فعلمت انه الحمل في عرف النساء ولكنها كانت تحدث وتقول لم اجد في حمله كما تقول النساء وحمن ولا تعبا ولا هزالا ولا حتى في أ ي ا م ه ا ل أ خ ي ر ة ثقلا ولا ا ل ا م كانت تنكر أ ن ه ا ح ا م ل ة بعرف الناس وتوقن أ ن ه ا ح ا م ل ة إ ذ ا ما أ ح س ت ح ر ك ة الجنين في أ ح ش ا ئ ه ا و أ ت ا ه ا ات في المنام فقال لها يا آ م ن ه قد حملت بسيد هذه ا ل أ م ة ف إ ذ ا وضعته ف س م ه محمدا هذه ر ؤ ي ة م ن ا م ي ة ل ا م ن ة و ا م ن ة تعلم أ ن في عرف العرب وخصوصا الهاشميين أ ن ا ل ك ل م ة للرجل فيهم ف أ خ ب ر ت جده عبد المطلب بما ر أ ت فقال اكتم ما ر أ ي ت يا آ م ن ة إ ن ي أ ج د إ ر ه ا ص ا ت و أ ق و ا ل حول هذا المولود كثيره ولم يفصح عما يدور في ر أ س ه وكان يسمع من اهل الكتاب إ ذ أ ن على خارج م ك ة ب أ م ي ا ل أقل من ذ كانت ك ص و م ع ة لراهب ي أ ت ي ه أ ه ل قريش ويجلسون عند صومعته ي س ت أ ن س و ن بما يحدثهم من قصص أ ه ل الكتاب فلما كانت ا ل أ ش ه ر التي كاد أ ن يشرف هذا الكون بها سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم أ خ ذ هذا الراهب يلح يوما بعد يوم و ي س أ ل ه م هل ولد فيكم مولود صفاته كذا وكذا هل حدث من حدث وهم يقولون لا حتى إ ذ ا كانت ا ل ل ي ل ة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم نعش ربيع ا ل أ و ل من عام الفيل وقد كثرت تساؤلات هذا الراهب بعد ح ا د ث ة الفيل جاء عبد المطلب إ ل ى صومعته وناداه فخرج إ ل ي ه وقبل أ ن يكلمه عبد المطلب قال يا شيخ م ك ة كن أ ب ا ه لقد ولد الذي أ ح د ث ك م عنه هذه ا ل ل ي ل ة قال وما أ د ر ا ك قال طلع نجمه ونحن نعرفه نجم أ ح م د سيد هذه ا ل أ م ة خاتم النبيين قال أ ح م د ولكن المسمى في الظاهر محمد و س ن أ ت ي على معنى هذا الاسم قال كن أ ب ا ه لقد طلع نجمه هذه ا ل ل ي ل ة و أ ن ا واثق ب أ ن ه قد ولد قال لقد ولد لابن عبد الله ولد قال احتفظ به إذن اهل الكتاب كانوا يتوقعون ويتحدثون عن مولود يولد في الحرم تاول ا ل ن ب و ة و ا ل ر س ا ل ة إ ل ي ه وترتحل من بني إ س ر ا ئ ي ل تكاملت أ ش ه ر الحمل عند, عند أ م رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كانت ت س ع ة أ ش ه ر ق م ر ي ة على التمام كان بدء حمله صلى الله عليه وسلم في ل ي ل ة ج م ع ة من الليالي ا ل ر ج ب ي ة وانتهاؤه في شهر ربيع ا ل أ و ل ل ي ل ة الاثنين الثاني عشر من الايام أ ي م أول ل ل البدر في وسط الشهر العربي والأشهر العربية بتداورها إذ تختلف عن الأشهر ل ي في بتداورها ا وسط عن ي ي ل ا د ة ف إ ن ه ياتي أ ت ي ل ر ب ي ي ع و أ يعني شهر الربيع و ي أ ت ي رمضان كما ترون و ي أ ت ي الحج ل أ ن ه ا كلها أ ش ه ر ع ر ب ي ة م ر ة في الشتاء و م ر ة في الصيف أ ل ا نصوم في الصيف حتى يكون النهار أ ط و ل ما يكون ثم نصوم في الشتاء فيكون النهار أ ق ص ر ما يكون نحج والدنيا تثلج ونحج والدنيا تلتهب فتدير ا ل أ ش ه ر ا ل ع ر ب ي ة ل أ ن ه التوقيت الصحيح الرباني والقمر قدرناه منازل حين ت ى عابك العرجون ا ل ق د م الشمس لا ي ب غ ي لها أن تساءل د ر القمر ك ولا الليل ب ق الناس عن د رسول س و الله صلى الله عليه ل منازل ع م ن القمر وتدير هذه ا ل أ ش ه ر أ خ ب ر الله تعالى ليرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ي س أ ل و ن ك عن ا ل أ ه ل ة قل هي مواقيت للناس والحج إ ذ ا فالتوقيت الصحيح هو ا ل أ ش ه ر ا ل ع ر ب ي ة و إ ن كنا لا نعمل بها ونعمل ب ا ل م ي ل ا د ي ة والله قد ضبط حسابها فلما اختلفوا في مكث أ ه ل الكهف في كهفهم قال عز من قائل بعد قصتهم وليس موضوع حديثي ولكني أ ت ن ا و ل دليل الاستشهاد فقط قال ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة تسعة سنين وازدادوا تسعة. بالتوقيت سنوات. بالتوقيت الميلادي الغربي سنة. فكل مائه سنه تزداد ثلاث سنين لان الاشهر ا ل ع ر ب ي ة اقل عددا من الاشهر الميلاديه ة فالعربي لا يكون إلا أو وغالباً اما ا ل يكون ي ث ث من وضع البشر وضعوها للتوقيت والحساب اذا كان حمله صلى الله عليه وسلم ت س ع ة اشهر ق م ر ي ة م ت ك ا م ل ة وكان في عام الفيل ولا اريد ان استطرد معكم في ق ص ة الفيل فكلكم يعيها ويعرفها ولقد تناولناها في ا ل س ي ر ة ا ل س ا ب ق ة بالتفصيل وجل الحاضرين لاقول لا كلهم تابعوها معنا وسمعوا ولكني اتي الى موطن الاستشهاد فقط ف ح ا د ث ة الفيل م ع ر و ف ة وليست حديثا ضعيفا او قويا او حديث س ي ر ة يمكن ان نضرب به عرض حائط لقد اثبتها الله بنص ا ل ق ر آ ن الكريم الم تر ى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم ب ح ج ا ر ة من سجيل فجعلهم كعصف م أ ك و ل ح ا د ث ة الفيل كانت عام و ل ا د ة النبي صلى الله عليه وسلم و ق ر ي ب ة من مولده حتى بلغ ببعض كتاب ا ل س ي ر ة ا ل م ب ا ل غ ة ب أ ن جعلوا هلاك أ ص ح ا ب الفيل ل ي ل ة المولد وهذا لم ي أ ت عليه دليل إ ل ا أ ن ه كان قريبا بينهما أ ي ا م أ ر ج ح ما قيل و أ ك ث ر ما ي س ت أ ن س به أ ن ه ا كانت أ ي ا م لا تصل إ ل ى الشهر ايام بين هلاك الفيل واصحابه بجيش ا ب ر ه و و ل ا د ة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فكانت في في الكبرى الكبرى ادرك كلمة كاملا والكرامة الارهاصة الارهاصة اخواني الارهاصة شرحناها درسنا ام اذين درسا معنى عن معنى عنوان تحت وهل لقد الارهاصة والمعجزة وهي مسجد الامر الخارق ل ل ع ا د ة فان كان لنبي قبل ان يوحى اليه تقال ارهاصه وان كانت لنبي وهو يقول للناس اني رسول الله اليكم بالتحدي وتصديق ا ل د ع و ة تسمى م ع ج ز ة وان كانت للرجل الصالح المشهود له ب ا ل ا س ت ق ا م ة والصلاح تسمى ك ر ا م ة ولها اسمين افصلهما عن هذا التتابع ب ا ل ع د استدراج و إ ه ا ن ة أ م ا استدراج ف ل ل إ ن س ا ن الذي يزعم أ ن ه على خير و ح ق ي ق ة أ م ر ه غير ذلك والناس يشهدون فيه تكون استدراج له إ م ا ل ل ت و ب ة الى الخير أ و إ ل ى ا ل م غ ا ل ا ة و أ ن يغتر بالله استدراج إ ل ى الشر وهذا ما سيكون للدجال الذي سيكون ظهوره قريبا على هذه ا ل ك ر ة له خوارق عوائد ك ث ي ر ة ولكنها استدراج حتى يقول للناس انا ربكم الاعلى فيحق هلاكم واما ا ه ا ن ة ان كانت لمدعي ن ب و ة و ت أ ت ي امر خارق ل ل ع ا د ة ولكن مخالف لادعائه مكذب لصدقه كما وقع ل م س ي ل م ة واليكم مثالا على ذلك زعم م س ي ل م ة انه نبي و ا د ع ا ل ن ب و ة وحمل المسلمين على ا ل ر د ة ليؤمنوا به انه نبي وعندما س أ ل و ه عن تصديق دعواه طلبوا منه م ع ج ز ة قال اي م ع ج ز ة تريدون و ع ل ا م ة الكذاب انه يستعد بكل ما يطلب الناس قال اي شيء تريد و اطلبه فقالوا لقد ثبت وصح ان محمدا ويقولون محمدا حتى يشعروه ب أ ن ه م لم يؤمنوا به لا يقول محمد رسول الله قالوا محمدا ونحن نقول صلى الله عليه وسلم قالوا له إ ن محمدا قد ت ف ل في عين أ ح د أ ص ح ا ب ه بعد أ ن فقئت في أ ح د غزواته فردت س ا ل م ة كما كانت بل أ ح س ن مما كانت عليه قال أ ت و ن ي برجل أ ع و ر ف أ ت و ه ب أ ع و ر خاسر احدى عينيه فتفل في العوراء حتى تبصر فانعمت ا ل ص ح ي ح ة امر خارق ل ل ع ا د ة لو ان كل اهل الارض ب س ق و ا في عين اعور لا تنعم ا ل ص ح ي ح ة كان امر خارق ل ل ع ا د ة ولكنه جاء مخالفا لمطلبه مكذبا لادعائه فلما سخر الناس منه قال ابحثوا عن غيرها فالمعجزات كثير قالوا ثبت و ص ح ة ب ش ه ا د ة ا ل أ ل و ف أ ن محمدا صلى الله عليه وسلم قد جاء إ ل ى بئر م ا ل ح ة ماؤها قليل والناس عطشا فمج فيها من فمه أ ي أ خ ذ ماء ف ق ر أ وتفل الماء فيها فعذب ماؤها و ا م ت ل أ ت البئر قال ابحثوا لي عن بئر آ خ ر مائها ف أ ت و ه بئر ينز نزا أ و يبض بضا لا يكاد يسقي عطشا مرتويا ف أ خ ذ ماء ا ووضعه في فمه وتمتم اخزاه الله ثم مج الماء في البئر فجف ما فيه من ماء فورا غار ماء ه وجف هذا اسمه إ ه ا ن ة وكله تحت عنوان الامر أ م ر ل للعادة خ ا ر ق ف ن ا ل أ م الخارق ل ل ع ا د ة والارهاصات التي كانت لنبينا صلى الله عليه وسلم أ و ل ه ا كانت إ ه ل ا ك الفيل ف إ ن الفيل الذي أ ت ى به أ ض ر ه من أ ر ض اليمن ليهدم ا ل ك ع ب ة ل أ ن ه يريد أ ن تحج الناس إ ل ى ك ن ي س ة عنده باليمن بدل من البيت فلما وصل إ ل ى أ ط ر ا ف أ ر ض الحرم برك الفيل فلم يتحرك ف إ ذ ا أ ق ا م و ا الفيل ووجهوه, ووجهوه إ ل ى أ ي ج ه ة توجه وهرول و إ ذ ا وجهوه نحو م ك ة برك فلا يستطيع القيام من الذي يبركه واذا وجهوه الى غير م ك ة هرول فلما ر أ و ا ما حل بهم من سوء نيتهم ا ل ق ب ي ح ة ارسل رجالا واخذوا اموال عبد المطلب فجاءه الخبر فتوجه الى ابرهه بايجاز اذكر لكم ا ل ق ص ة توجه الى ابرهه فلما ا س ت أ ذ ن للدخول عليه قال من هو هذا عبد المطلب ق ا ل سيد قومه يطعم الطعام للناس وللوحوش وللطير ويسقي الحجيج واسنو على عبد المطلب حتى كبر في عين ا ب ر ه قبل ان يراه ولما دخل على ا ب ر ه وهو يجلس على سرير له ر أ ى فيه ه ي ب ة و ر أ ى فيه معالم الرجوله ة وكان عبد المطلب وسنأتي المطلب عبد على ذ ه لاهل مكة كان فيه هيبة القصة ان استفقى كان طوال من الرجال مكة يوم من ضخم فيه صفات من نظر إ ل ي ه هابه و أ ح ب ه واحترمه فلما نظر إ ل ي ه ا ب ر ه ازداد فيه إ ع ج ا ب ا ف أ ج ل س ه إ ل ى جانبه إ ل ى سريره أو على سريره ثم جعل بينهما ترجمان ف س أ ل ه اذكر حاجتك قال أ خ ذ رجالك كذا وكذا م ئ ة من إ ب ل ي وحلالي فقال أ ب ر ه ه للترجمان قل له حين حدثت عنك و ر أ ي ت ك كبرت وعظمت في نظري وحين تكلمت سقطت من عيني انا قادم ل أ ه د م بيتك الذي يحج اليه قومك والذي تزعم انه بيت ربك وانت تكلمني في مئتين من الابل فلما قال الترجمان لعبد المطلب هذا قال قل له يا ترجمان اما الابل فانا ربها اي صاحبها ورب الشيء هو صاحبه ولا ت غ ر ب من هذه اللفظه ة لقد أ ث ب ت ه ا نص ا ل ق ر آ ن الكريم قال تعالى عن لسان يوسف وهو في السجن اذ يعبر الرؤيا لصاحبيه اما احدكما فيسقي ربه خمرا هل هو سيسقي الله ربه أ ي الملك العزيز ولما خرج من السجن قال للذي فقال المطرب لأبرهة من منهما مصر ناج صاحبة خرج أذكرني ربك ظن أنه أي أذكرني عند ربك. أي عند أي أي عزيز عبد ب و ا س ط ة الترجمان اما الابل والنعم فانا ربها اي صاحبها وسيدها ومالكها واما البيت فله رب يحميه قال انا ساهدمه غدا قال اهدمه انت و ر ب ه يعني ش أ ن ك و ش أ ن ربك ثم ذهب عبد المطلب بحلاله وغنمه و ا ب ل ه واخبر اهل م ك ة ثم اتى البيت ومسك حلقته عند باب الملتزم وقال لا همه ومعناها في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة اللهم ل ان هم إ الرجل منا ليحمي رحله و أ ه ل ه اللهم فاحمي بيتك اليوم واشتهرت على أ ل س ن ة الناس إ ن للبيت رب يحميه فلما قصد هدمه في الصباح تاركا الفيل الذي لا يقوم باركا في مكانه متوجها بجيشه أ ر س ل الله عليه طير ا ل أ ب ا ب ي ل طيرا لم تر ى قريش ولا أ ه ل م ك ة مثلها من قبل أ ق ب ل ت من جهه د ف ع ة و ا ح د ة حتى حجبت عنهم ر ؤ ي ة الشمس فنظروا اليها وظنوها طيورا عاديه و إ ذ ا بكل طائر يحمل حجرا بحجم الحصى التي أ م ر ن ا أ ن نرجم فيها في أ ي ا م التشريق أ ك ب ر من الحمصه ودون ح ب ة الفول كل طائر يحمل ث ل ا ث ة أ ح ج ا ر حجر بمنقاره وحجرين في يديه بين مخالبه حلق ت ط ي و ر فوق الجيش وكل حجر سقط كانوا يجدون ان لونه اسود في وسطه ط ب ع ة ا ل حمراء مكتوب فيها اسم الرجل الذي يجب ان يلقى الحجر عليه ولله جنود السماوات والارض, ولله جنود السماوات والارض. حصن معجون من طين محمص بحجم ح ب ة الحمص يلقى على الرجل يجعل لحمه يتناثر كان أ ق و ى و أ ف ت ك مما خشيه الناس في قرن العشرين ا ل ك م ا و المزدوج الله خالق كل شيء ولا يعجزه شيء هلك الجيش كله وحتى لا ي ف ت ع ل و ي خ ت ل ق لها قصصا في اليمن أ ب ق ى الله أ ب ر ه ه وعددا من حراسه وابتلي بالجذام والبرص وحملوه حتى دخل قصره فراه كل من حوله في القصر و أ ه ل ه فكانت الطيور على رؤوسهم ف أ س ق ط ت أ ح ج ا ر ه م عليهم فماتوا و أ ن ج ى الله البيت ب ب ر ك ة إ ه ل ا ل ه ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الإرهاصة الأولى و أ م ا ل ي ل ة المولد وقد كملت ع د ة اشهر ل أ و أ ش ر ق ت ا ل أ ر ض بنور ربها ل أ ن النبي سماه الله في ا ل ق ر آ ن الكريم نور أ ش ر ق ت ا ل أ ر ض بنور ربها واستبشر الكون بهذا الميلاد إ ذ جاء في شهر الربيع اسما وجاء في الربيع موسما فقد ل حقق الفلكيون ذلك التاريخ فكان في أ و س ا ط الشهر الرابع شهر نيسان الموسم ربيع والشهر ربيع ويولد صلى الله عليه وسلم في النصف من الشهر ليالي البيض يوم الاثني عشر اول مراحل القمر في تمامه وهذا اعدل الطقوس على الاطلاق فالربيع ليله كنهاره حره كقره ازهرت الارض واخضرت والاسم ربيع ورحم الله القائل في ذلك م ع ن ا ً معنى مولد النبي صلى الله عليه وسلم في فصل الربيع يقول لنا لسان الحال منه ي ق وقول ل لنا لسان الحال منه و الحق يعذب للسميع وقول الحق يعذب للسميع يعذب فوجهي ا النبي أي عن عليه صلى الله عليه وسلم والزمان س ل م ف و ج ه وشهر وضعي ربيع في ربيع في ربيع وجهه البدر صلى الله عليه وسلم والشهر ربيع والزمان موسم الربيع وما اجمل ك ل م ة ربيع حين يسمعها السامع تعطيه ط م أ ن ي ن ة في النفس لذلك عندما امتدحه عمه ابو طالب وهم ه ا ح ا ص ر و ن في شعب ابي طالب اختار له هذا الوصف بعد ان ناقش قريش ا في قصيدته نقاشا طويلا م ر ة عتابا و م ر ة م ن ا ب ز ة وتهديدا ثم ذكرهم بهذا الذي تريدون أ ن نسلمه إ ل ي ك م لتقتلوه قال ونسلمه حتى نصرع حوله أ ي نقتل ونذهل س ل حوله م ه حتى نصرع ن و عن أ ب ن ا ئ ن ا والحلائل أ ب ي ض يصف النبي أ ب ي ض و أ ب ي ض تعطي معني أ ك ث ر من معنى في ا ل ل غ ة أ ب ر ز ما فيها هذين المعنيين أ ب ي ض بمعنى الجميل الحسن ا ل ص و ر ة و أ ب ي ض معناه الكريم السيد قال و أ ب ي ض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى ع ص م ة ل ل أ ر ا م ل أ ن ت م تطالبون بقتل محمد و أ ن ت م تعرفون أ و ص ا ف ه أ ب ي ض أ ي سيدا كريما ترتاح النفوس إ ل ي ه أ ب ي ض يستسقى الغمام بوجهه يذكرهم يوم أ ن استسقى لهم به أ ب ي ض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى اليتامى الذين لا يجدون ربيعا في كل البيوت لا أ ق و ل كلها يجدون ربيعهم عند محمد صلى الله عليه وسلم توقيتا وزمانا لميلاد حبيبه. لم يجعله ل لم ا د حبيبيه في رمضان لان رمضان معظم عند الناس في الجاهليه والاسلام حتى لا يظن ان الفضل والشرف جاءه من ا ل ا ز م ن ة و ا ل ا م ك ن ة لا بل الزمان والمكان شرف وعظم به فاصبح ربيع سيد الشهور الا ح ك م ة الصيام في رمضان فلما جاءت ل ي ل ة المولد و آ م ن ة في بيتها لم يكن عندها من يعينها و ب د أ بها الطلق ل و ل ا د ة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم جاءتها بعض ن س و ة بني هاشم وعلى ر أ س ه ن ا ل ق ا ب ل ة التي تولدها وهي الشفاء أ م عبد الرحمن بن عوف وما أ ج م ل أ ن أ ق ف هنا قبل أ ن آ ت ي إ ل ى ع م ل ي ة ا ل و ل ا د ة انظروا ماذا اختار الله له الانسان لا يختار لنفسه قبل ان يخلق من اختار ان يكون اسم ابيه عبد الله الله من اختار ان تكون امه اسمها ا م ن ة الله لعل البعض يقول اهلهم سموهم ويحك من الهم اهلهم ان يسموهم من الهم عبد المطلب من بين ع ش ر ة اولاد ان يسمي عبد الله والد الرسول الله الذي قدر واختار فاسم أ ب ي ه عبد الله واسم أ م ه آ م ن ة و ا ل ق ا ب ل ة التي تولدها اسمها الشفاء أ م عبد الرحمن بن عوف و أ و ل من أ ر ض ع ه ث و ي ب ي ة أ م ة ل ل م و ا ه لعمه أ ب ي لهب ث و ي ب ي ة تصغير ك ل م ة الثواب والتي حضنته وربته ب ر ك ة ا ل ح ب ش ي ة أ م أ ي م ن ومرضعه حليمه ا ل س ع د ي ة فيها الحلم والسعد انظر الى هذه الاسماء م ج ت م ع ة مع شهر الربيع ويوم الاثنين وعند طلوع ا ل ل م ع ة ا ل ف ج ر ي ة تشرف الكون بهذا المولود انظر الى الارهاصات التي كانت اعدها عدا و ب خ ط ب ة ث ا ن ي ة ن أ ت ي على تفصيلها اما ا ل ا ر ه ا ص ة الاولى فكانت في م ك ة ارض الحرم وموقع ا ل و ل ا د ة حين غدا الناس على حرمهم كعادتهم يطوفون ويجلسون في انديتهم ما ر أ و ا صنما من اصنامهم حول الكعبه الا وهو منكس على راسه أ س ه من ل ذ ي ن ك ذ ه بصناعتها يضعها ذلالهم الاصنام حتى لو بفعل فاعل لا تستقر ولا تثبت. صفة الاصنام تماما مثل التماثيل التي يضعها بعض المترفين لو بفعل مثل صفة حتى تستقر تثبت ابواب بعض تمثال. التمثال له ق ا ع د ة ويكون التمثال عليها حتى يستقيم وقوفه ف إ ذ ا نكس على ر أ س ه ف إ ن ا ل ق ا ع د ة أ ث ق ل منه لا يستقيم لا بد أ ن يضطرب حتى يسقط إ ل ى جوانبه ا ن ب ج ولكنهم وجدوا أ ص ن ا م ه م كلها وقد بلغت فوق ث ل ا ث م ا ئ ة م ن ك س ة على رؤوسها ك أ ن ه ا م غ ر و س ة في ا ل أ ر ض غرسا ا ل ر أ س إ ل ى أ س ف ل و ا ل أ ر ج ل و ا ل ق ا ع د ة إ ل ى أ ع ل ى فعجبوا من فعل هذا ب أ ص ن ا م ن ا ومع ذلك ضرب على أ ب ص ا ر ه م وعلى أ ف ه ا م ه م وعلى قلوبهم فلم يدركوا ذلك هذه و ا ح د ة أ م ا خارج م ك ة وقد تناقلت ا ل أ خ ب ا ر من بعد واختار الله أ ن يكون ل ي ل ة المولد ل ي ل ة لا يختلف فيها عاقلان فهي في الوسط من الشهر العربي ل ي ل ة البدر والقمر يكون على كل العالم قمر وبدر ما يختلف فيه أ ح د لذلك أ ش ا ر إ ل ي ه النبي صلى الله عليه وسلم في معنى رؤيتنا لوجه الله يوم ا ل ق ي ا م ة قال سترون ربكم كرؤيتكم هذا البدر لا تضامون فيه أ ي لا تزدحمون لرؤيته ابعد هيخ نشوف غطيت علي كل من مكانه يرى البدر كما يراه غ ي ر ه في الجبل والسهل في الصحراء والمدن في كل أ ق ط ا ر ا ل أ ر ض إ ذ ا ما كان ليل وبزغ قمر فلما تحدث الناس تحدث أن من عام الفيل فيما بعد وفي شهر الربيع الفيل الشهر وفي وفي وسط شهر كان ت اعظم ل أ ح د ا ث ج م ت فكانت كلها كان الله ليلة مولده صلى الله عليه وسلم ع أ حاكم على وجه ا ل أ ر ض يعني شبيه كلينتون صاحب قر العشرين أ ع ظ م حاكم كسرى في, في, في, في قصره على نهر د ج ل ة في العراق كان اسمه كسرى أ ي حاكم الملوك كلها لا يضاهيه إ ل ا الروم وقد انتصره على الروم و أ ث ب ت الله ذلك في ا ل ق ر آ ن الكريم فيما بعد غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون الروم الأرض قبل الله بعد بضع بعد هذا فيما بعد. قبل كان كسرى أراد كسرى وهم وفقط من في في سنين أدنى حين اتى للاصنام التي تعبد من دونه فنكسها على رؤوسها ا ش ا ر ة الى فجر التوحيد جاء الى اعظم حاكم على وجه الارض فهز به ايوانه حتى انصدع من اعلاه الى اسفله والذي لم يصدق بالاخبار ا ل م و ث و ق ة روح و شوف بعينك سافر على العراق وقت م د ي ن ة سلمان باك وقد اتيتها ووقفت على ايوان كسرى و ر أ ي ت ه بعيني وستجد في ا ل س ا ح ة ا ل ش ر ق ي ة على يدك اليسرى وانت تدخل ق ا ع ة ك ب ي ر ة مدفون فيها صحابيان ح ذ ي ف ة بن اليمان وسلمان الفارسي الايوان مصدوع من اعلاه الى اسفله لم يستطيعوا ن ي ر م م هذا الصدع ولا يجمعوا الى ايامنا هذه اهتز الايوان وانصدع وسقطت منه اربع شرفات ستجدون في بعض كتب السير ا ر ب ع ة عشر خ ط أ في النقل اربع شرفات و ل ل ا ر ب ع ة ش ر الان س أ ح د ث ك م عنه لماذا اربع ولكن لنستكمل عد الاحداث اهتز الاوان وانصدع وسقطت منه ا ر ب ع ة شرفات وغاض ماء ب ح ي ر ة ساوه ا ل م ق د س ة ا ل ع ذ ب ة التي يستشفون بها عند الفرس وخمدت نارهم فلم تشتعل تلك ا ل ل ي ل ة وقد مضى عليها ألف ع الف م ما أطفئت أ عام ما أ ط ف ئ ت وجاءت هذه ا ل أ خ ب ا ر كلها م ر ة و ا ح د ة تجعل غ م ا وهم ا على ر أ س كسرى ف إ ن ه عندما ارتج إ ي و ا ن ه وصدع وسقطت شرفاته جمع من حوله من منجمين ومن أ ي د ي ا ن ة أ خ ر ى من أ ح ب ا ر ورهبان يستفتيهم في هذا الحدث فما أ ن جلسوا يسمعوا اليه حتى يفتوه اذ جاءته ا ل أ خ ب ا ر ب أ ن ب ح ي ر ة ساوى قد غاضت و أ ن ماء دجل أ ي ض ا قد انبثق فخرج فغمر الناس غير م ج ر ى و أ ن نار فارس قد خمدت فلم تشتعل تلك ا ل ل ي ل ة كيفما أ و ق د و ه ا تبقى جمرا لا لهب فيه وعلموا ا من هذه الارهاصات كلها ان هنالك حدث ولكنهم لم يستطيعوا ان يحددوه غير انهم قالوا له تقول الاخبار عند اهل الكتاب بانه سيولد في هذه الايام او في هذا العام مولود في ارض الحرم يكون على يده هلاك الملل كلها الا ما ياتي هو به من دين ورحم الله البصيري الارهاصات حين امامنا جمع الله لنا هذه الارهاصات في, بيت في ابيات من الشعر فقال فيها ابان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدا منه ومختتم يوم اي ذلك يوم الميلاد ذلك يوم تفرس فيه الفرس أ ي استطاعوا ان يدققوا ويحققوا تفرس فيه الفرس أ ن ه م قد أ ن ذ ر و ا بحلول البؤس والنقم وبات إ ي و ا ن كسرى وهو منصدع كشمل أ ص ح ا ب كسرى غير ملتئم والنار خ ا م د ة ا ل أ ن ف ا س من أ س ف عليه والنهر س ا ه العين من سدم غير مجراه وساء ساوه ة انغاضت ت ب ح ي ر ان ورد واردها بالغيظ ي ح ضمي ماء يريدها فيرجع عطشان لا يجد فيها العطشان عطشان لا غاضت ر ر ت وجفت ه ا ص ب ح ت ر ا بحيرتها ا ا في ليلة و د ة ساوة وساء انغاضت ب ح ورد واردها بالغيظ حين ضمي والجن تهتف والانوار س ا ط ع ة والحق يظهر من معنى ومن كلم حدث كل اهل م ك ة وفي الاقطار كلها بانهم سمعوا الجن تهتف وتبشر بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم عموا وصموا فاعلان البشائر لم تسمع و ب ا ر ق ة الانذار لم تشم من بعد ما اخبر الاقوام كاهنهم بان دينهم المعوج لم يقم كل هذا حدث ل ي ل ة المولد وعند وضعه صلى الله عليه وسلم هذا ا ل آ ن دليل شرعي وخبر عن لسان النبي حدث به عن نفسه فيما بعد عندما وضعته امه صلى الله عليه وسلم خرج منها نور أ ي مع ا ل و ل ا د ة خرج نور جعلها تنظر طوالها كل ا ل أ ر ا ض ي ا ل ج غ ر ا ف ي ة وهذه التضاريس حتى وقع نظرها على قصور ب ص ر ة من ارض الشام كلها ت ت ل أ ل أ ك أ ن ه ا وسط ا ل ظ ه ي ر ة و أ خ ب ر عن ذلك النبي بنفسه والحديث صحيح س أ ق ر أ ه عليكم ا ل آ ن أ م ا التعليق خرج النور مع ولادته و أ ض ا ء لها قصور ب ص ر ة لم ا لم يضيء لها قصورا غير قصور بصره ة ومن أرض الشام لماذا أرض أ قال ل المعرفة والنور على إشارة يقع رأت قصور بصرة والنور يقع على قصور بصرة إشارة ان هذا المولود سينور بصائر العارفين من اتباعه وان ارض الشام هذه التي فيها احداث قر العشرين التي تعيشونها كما ب د أ ت بنبينا تختم فيه بولد من ال بيته المهدي المنتظر فانه ان ظهر تكون دار خلافته بيت المقدس وفيها يتوفى وهنا في ارض الشام ايضا وبيت المقدس يهبط عيسى ابن مريم عليه السلام في اخر الزمن فيكون كما ب د أ الدين هناك وخرج النور فاضاء ب ص ر ة ربطت ا ل أ ح د ا ث بعضها ببعض فكان النور في بلاد الشام وجل أ ت ب ا ع النبي على الكتاب و ا ل س ن ة بلاد الشام و أ و ل ما فتح على أ ي د ي ا ل ص ح ا ب ة بلاد الشام و أ و ل ي ا ء ا ل أ م ة كلها في بلاد الشام و أ ر ض الشام مسقط ر أ س ا ل أ ن ب ي ا ء من بني إ س ر ا ئ ي ل كلهم أ ر ض الشام أ ر ض الرباط التي فيها سنرى خرق ع ا د ة آ خ ر الزمن مقابل إ خ ر ا ق ا ت الدجال ان الله ينطق لنا الشجر والحجر يقول يا مسلم يا مسلم يا عبد الله ي ارجو مسلم ان نفهم معنى هذه ا ل ك ل م ة يا مسلم يا عبد الله ا ذ ا في الجيش الذي سيقاتل اليهود ويحرر بيت المقدس ليس فيه الا مسلم عبد الله بصرف النظر عن جنسيته مسلم وعبدا لله لا عبد الدرهم والدينار ولا عبد ا ل خ م ي ص ة ولا عبد المسؤول مسلم عبد الله هذا يهودي من ورائي تعال فاقتله الا الغرقد لانه من شجر اليهود لا يكون هذا الا هنا في بيت المقدس وما حولها وهل علمتم اين ب ص ر ة اياكم ان تظنوا انها في العراق لا ب ص ر ة ا ل م ع ر و ف ة اليوم بالتحريف عند النطق عند الناس ابصار ا ل ط ف ي ل الطفيلة هي ا ل ب ص ر ة بعد تحقيق المراجع هي ب ص ر ة التي كانوا يعرفونها وهي اول م ر ح ل ة من مراحل بلاد الشام بعد ا ل ج ز ي ر ة وهي التي كان فيها ب ح ي ر ة الراهب الذي س ي أ ت ي حدثه مع ابي طالب وعرف النبي واشار عليه بان يرجع لئلا يراه يهود في بلاد الشام فيبغونه شرا اما النور عن خروج النور فاليك الحديث روى ا ل إ م ا م أ ح م د وابن سعد عن أ ب ي م ا م ة رضي ا ل ل ه عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عن بدء أ م ر ك قال أ ن ا د ع و ة أ ب ي إ ب ر ا ه ي م وبشرى أ خ ي عيسى بن مريم و ر أ ت أ م ي حين ولدتني أ ن ه خرج منها نور أ ض ا ء ت له قصور ب ص ر ة من أ ر ض الشام هذا الحديث و أ م ا أ ن ه صلى الله عليه وسلم سمي محمدا فرؤيا امه أ و ل ا واستئناس عبد المطلب بهذا الاسم ثانيا و إ ل ى ق ض ي ة ا ل ت س م ي ة ومعنى محمد و أ ن أ ح د ا لم يسمى بهذا الاسم من قبل والربط بين محمد و أ ن ه ذكر في عند أ ه ل الكتب ب أ ح م د وما الفرق بين أ ح م د ومحمد لا يتسع له المقام أ ت ن ا و ل ه في خ ط ب ة ق ا د م ة إ ن شاء الله تعالى فادعوه وانتم موقنون ب ا ل إ ج ا ب ة الحمد لله المنعوت بصفات التنزيه والكمال و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله الكريم ا ل م ف ض ل و أ ش ه د أ ن سيدنا محمدا سمي الخصال عباد